إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَوُسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةَ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا أُمَّةَ إِمْمَتَيْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدين.